من الله الرحمن الرحيم ي س أ ل و ن ك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و أ ص ل ح و ا ذات بينكم و أ ط ي ع و ا الله ورسوله إ ن كنتم مؤمنين إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم إ إيمانا, ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به ل ق د ا م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 ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار يرحي ربك إ ل ى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين آ م ن و ا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 私は思い出してくれました。 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و إ ن تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين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 「今日は私の思いを聞いているのです ا ل の思いを聞いてい ل のですが、私の思いを聞いているのですが、私の思いを聞いているの ل すが、私の思いを聞いているのですが、私の思いを聞いてす。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 لا ت خ و ن و ا ا ل ل ه و ا ل ر س و و و ل ت خ ن و ا أماناتكم وأنتم ت ع ل س ي للعلوم م ا أ ن ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م فتنة وأن الله عنده أجر الله ع ظ ي م يا ي أ ه ا الذين آل ا ت ق ل ا الله يجعل لكم, يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقاتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ن و ل ي ن واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا, فأمطر علينا حجاره من السماء اويتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله عذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أ أولياء اولياءه الا المتقون ولكن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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أ و ل ئ ك هم الخاسرون قل للذين كفروا وان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إ ن يعودوا فقد مضت سنه ل و ل ي ن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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أ ن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه, خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آ م ن ت م بالله وما, وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وان الله لسميع عليم إ ذ يريكهم الله في منامك قليلا ولولاكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور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 واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراه الفئتان نكص على عقبيه وقال, وقال اني بريء وقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله ف إ ن الله عزيز حكيم ولو ت ر ى إ ذ يتوفى الذين كفروا ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون وجوههم و أ ذ ب ا ر ه م وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم و أ ن الله ليس بظلام للعبيد كداب آ ل فرعون والذين من ق ب ل ه م كفروا ب آ ي ا ت الله ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم إ ن الله قوي شديد العقاب ذلك ب أ ن الله لم يك ن غ ي ر ا ل ن ع م ة انعمها على قوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م وان الله سميع عليم كداب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ربهم فاهلكناهم بذنوبهم, فأهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آ ل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إ ن شر ا ل د و ا ب عند الله الذين كفروا, الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل م ر ة ثم ينقضون عهدهم في كل م ر ة وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قوم خيانه فانزل اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنه و ع د و ا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم, عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إ ل ي ك م يوفى اليكم وانتم لا تظلمون و إ ن جنحوا ل ل س ل م فاجنح لها وتوكل على الله إ ن ه هو السميع العليم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 ولكن الله أ ل ف بينهم إ ن ه عزيز حكيم يا أ ي ه ا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أ ي ه ا النبي ا ل م و س و ع ل ى النابلسي ق ت ا ل إ يكن منكم عشرون ص ر غ للعلوم ن ك م مئة ي ا ل ب و ا س ل ا م ي ا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مئه صابره يغلب مائتين وانكم منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد لنا م و ل و ع ه ا ب م ن ا ل ل ه س ب ق ل م س ك م ف ي م ا أخذتم ع ذ ا ب عظيم ف ك ل و ا م م ا غنمتم ح ل ا ل ا ط ي ب ا س ت ق و الله ا إن ا ل ل ه غفور ر ح ي م يا أ ي ه ا النبي أ قل لمن في أ ي د ي ك م من نسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرين يؤتكم خيرا مما أ خ ذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 والذين آ م ن و ا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان ا س ت ن ص ر و ك م في الدين فعليكم النصر إ ل ا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا لهم درجات ل ه مغفره م ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ف أ و ل ئ ك منكم واولو الارحام بعضهم اولاد بعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم